أرى الأقوام في لهو مقيم وقد غفلوا عن الأمر العظيم تناسوا يوم محشرهم جميعاً وَيَوْمَ الْفَصْلِ مَا بَيْنَ الْخُصُومِ تَنَاسَوْا يَوْمَ تَدْنُو الشَّمْسُ مِنْهُمْ تَقْدِرُ الْمِيلَ بِالْخَطْبِ الْجَسِيمِ تَنَاسَوْا يَوْمَ تَدْنُو الشَّمْسُ مِنْهُمْ تَقْدِرُ الْمِيلَ بِالْخَطْبِ الْجَسِيمِ Fàthi el dia de l'Hawla, haqqa, b'he'i, i'a, l'alum-mashi, b'udur al-Fatim. Fàthi el dia de l'Hawla, haqqa,